انسانا ما غروك بك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء اركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين ارا من كاتبين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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لنفس